سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهداه والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحواه سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فأكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم ما لا يموت فيها ولا يحيا قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير هذا في الصفح الأولى، صحف إبراهيم وموسى،